بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في دياني مسائل الاختلاف في الرجع وهذه المسائل في الحقيقة ترجع إلى كتاب القضاء اختصم فيها الزوج مع زوجه هل وقعت الرجعة أو لم تقع الرجعة وكان ينبغي أن تذكر هذه المسائل في كتاب القضاء لأنها راجعت إلى المسألة المشهورة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه وقد ذكرنا غير مرة أن من هذا الجاهل العلم رحمهم الله انهم يذكرون مسائل الاختلاف في كل باب بحسبهم من ابواب المعاملات فمسائل الاختلاف في البيع ذكروا في كتاب البيع ومسائل الاختلاف في الاداره في باب الاجاره وهكذا بالنسبه لمسائل الاختلاف في باب الانكاح فذكر المصنف رحمه الله اختلاف الزوج مع زوجه وسيذكر جملة من الصور التي اختلف فيها الغلماء رحمه الله هل نصدق الزوجة ونحكم بكونها خرجت من العثة أو يبقى الزوج على الآخر من أنها رجعية وأنها في عدتها ويخكم بقوله قباعا هذه النسلة فيها تفصيل من حيث الأصل إذا طلق الرجل امرأته قلاقا رجعيا وادعت المرأة أن العدة قد امتهت فإنها إما أن تكون من ذوات الحي أو تكون من ذوات الحمل أو من ذوات الأشرف فالعدة إما أن تكون بالحي بالأقراء وإن أن تكون بالأشهر كالصغيرة والآية من الحيث وإن أن تكون بالحمل بوضع الحمل فإن كانت المرأة المطلقة تقلاء الرجعية من دواف الأقراء فإنه حين إذن في الشيء الذي تدعي إن كان الوقت الذي ادعت فيه انها قد خرجت من عزتها يمكن في نزله أن تخرج حكم بقولها إلا إذا جمّت دليل على خلافه فإذا ادعى أنها خرجت من عزتها وكان قد طلقها قبل شهر ونظرنا إلى أقل الحي يكون فتر مثلا إذا ادعتوا في أنها حاضت ثلاثة حيظات وطهرت ثلاثة أطهار على الخلاف هل العدة ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيظات أو ثلاثة حيظات إذا ادعت أنها خرجت من العدة وكان وقت الطلاف قد مضى عليه ثلاثة أشهر فحينهذن لا إشكاف لأن الغالب صدقها وهذا الأصل أنها بكل شهر تحيط ما عندنا إشكاف لكن الإشكال أن تدعيه في غير المعتاد فحين إذن كأنك ينبي شهر على الطلاب أو ينبي شهر ونصف على الطلاب فهذه يمكن لمثلها أن تحيظ ثلاثة حيظات أو تطور ثلاثة أطهار في هذه المدة الجواب نرجع إلى المسألة التي تقدمت معنا في جاب الحيث فننظر إلى أقل الحيث وأقل الطهر فنضيف أقل الحيث إلى أقل الطهر ونكذره ثلاث مرات في الأظهار وكانت مرات في الحضار مع الطهر فإذا قلنا على حول الحنابل والشافيه رحمه الله أن أقل الحيث يوم مبين وقالت إنها حابة الحيث الأولى في اليوم الأول وطهرت مباشرة يعني ما جادت عن يوم. ثم إذا قالت إنها طهرة ننظر الطهر فإذا وافت أقل الطهر الذي هو 13 يوم أضفناها لليوم الذي هو يوم الحي ففي يوم الرابع عشر ثم طهرها الأول وتدخل في الحيضة قالت رأت الدم في اليوم الخامس عشر فاليوم الخامس عشر هو حيضة ثانية ثم تدخل وقالت انقطع الدرس المغيب الشمسي بتمام مدته ثم أضعنا ثلاثة عشر يوما أصلح ثمامي وعشرين فتكون قد دخلت في الحيضة الثالثة في التاسع وعشرين فإذا قلنا إنها قد دخلت في دخول فأولت من واحداً لحيضة الثالثة فبتمام اليوم التاسع والعشرين قد أسمت الحيض ثم قالت إنها طهرة فجداية طهرها أن تضيف على اليوم التاسع والعشرين لحظة لكي تدخل في الطهرة الثالثة فإذا دخلت في الطهرة الثالث فقد حلت على القول بتمام الحيض وكذلك بالنسبة للمذهب كنا إن هذا القول وهو أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطفر 13 يوما استند إلى قضية الشريح رحمه الله مع أهل المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضا فإن امرأة اذعت أنها قد خرجت من عدةها في شهر فرفعت إلى القضية إلى علي رضي الله عنه فقال شريح بهذا وقال إن جاءت ببينة من أهلها تشهدون بصدقها حكمتوا يعني بخروجها من عدتها فقال له علي رضي الله عنه طالوث يعني أحسنت أو كلمة الثناء بالخارسية فجل هذا على أنه يمكن إلى مضت هذه المدة سنة وشيئ سسعة وشيئون أنه يمكن أن يحكم بطهر بخروج المرأة من عدتها أما إذا قلنا أن الحيض لا حفظ بأقل فالآمر أخف وأقل لأنه ولو لحظة واحدة كما هو مذهب المالكية وتضيف إليها 13 يوم صهرا ويكون حينئذ الشهر زمن الإمكان من حيث الأصل على كل حال المصنف رحمه الله اختار هذا وهو 29 يوما ولحظة فإذا ابدعت المرأة وكانت من لواتي الأقراء أنها قد طغرت خلال شهر أو خلال هذه المدة فأكثر شكم بتصديقها من حيث الأصل لأنه زمن الإمكان لأنه زمن الإمكان هكذا لو كان الزوج يقرر أن زوجته عادتها مثلا ستة أيام وتطور في العادة أربعة عشر يوم فحين عيد من 20 يوم ثم عشرون ثم عشرون فلو بعد شهرين حكم الخروجها من هذا وتقاف على هذا النساء الأخر لأن هذه النساء أصل من جهة أقل الحي وأقل الطهر وإلا إذا دعت المرأة أنها خرجت من عزتها في زمن يمكن أن تخرش فيه من عزتها وكانت من دواب الحي حتمنا لسبح قولها ما لم يقم الدليل على خلافه هذا بالنسبة لدواب الأقرار بالنسبة لدواب الأشهر ما عندنا أشكال المرأة إذا كانت من دوافر الأشهر كالصغيرة والآية تمنى كل كلتا هما تعتد للأشهر فعزتها ثلاثة أشهر فحينئذ لا يكون الاختلاف في نهاية العزة مشكلا إذا كان هناك اتفاق على دداية الطلاق إذا اتفقوا على اليوم الذي وقع فيه الطلاق ما عندنا إشكال في طروجه أن الضباب ثلاثة أشهر كاملة ولو اتجع الدون لم ينفت إلى قوله لكن الإشكال في هذا النوع من النساء أنه يختلف الزوج مع زوجته مثل وقع الطلاق فتقول مثلا كان طلاق يقول مثلا الطلاق يوم الخليط وتقول هي كان الطلاق يوم الأرجعة أو يوم الثلثاء الثلثاء فالزوجة تبعي القلاق في الخميس والزوجة تبعي القلاق في الأرجعة ومضى الثلاثة أشهر فحين إذن الحرق بينهما يوم وان ويكون حين راجعها في هذا اليوم فهل هي خرجة الإدتها أولا تخرج حين إذن يحكم بالأصل وسيعة إن شاء الله في هذه المثلة أن الأصل بقاء, الط... بقاء الزوجية إلى يوم الحديث لأنه قال طلقت من أرجعاء فأنا طاهر فأنا الآن حل بالأجوال وقد ترشل عدر فقال لا بل في يوم الخميس ولازلت في عشمتي وقد راجعت في هذا اليوم الذي هو اليوم الأخير فاليوم المختلف وهو 68 يوم على قوله وجيادة اليوم على قولها ترجع إلى مسألة أخرى وهي أن الزوج لما قال طلقتك يوم الخميس وقالت هي طلقتني يوم الأرجع فالأصل واليقين أن الزواج باقي إلى الخميس الأصل واليقين أن الزواج باقي إلى الخميس لأن الأصل مهدوجة وما وفاقها ثم الأمر الثاني أنه من حيث الأصل الأربعاء متفقون على أنها كانت زوجة سيد الأصل حتى وقع طلاقها فيقولون نفس الشيء ولذلك قائد من العلماء تدعون هذه المسألة على مسألة اليقين لا يزال بالشكل والأصل بقاء ما كان على ما كان وهي قاعدة إحدى القواعد الخمسة التي ذكرناها والتي قام عليها الإسلامي ومن فروعها الأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل أنها زوجة إلى الخميسة حتى يجلل الدليل على سبق الطلاق فإذا جاءت بشهود أنه طلقها الأربعاء خرجت من عدتها وأصلحت حلالا للأزواج ولا ينك ارتجاعي لما يعطي من جديد فهما إذا استنفت وقال طلقتني الأربعاء وأنا الآن شل وليس لك علي السلطان بأنك الخرج من عدتي وقال لا بل طلقتك القميد حكمنا بقوله فينشهد الشهود أنه وقع طلاقه لها يوم, يوم الأربعاء حكم بكونها أجنبية ولا تحلم له إلا بعقد جديد على الأصل الذي ذكرناه وزعية إذا خرجت مجدد. أما ذات الحن إذا كان طلقها كانت حاملا فالعلماء أصلفوا فيها على وجهنا الآن علما قال لا يمكن أن يختم بخروجها من عدتها إلا إلى وضع الجميع ويكون الوضع المعتبر وحينئذ لابد من المضي ستة أشهر لأن ستة الأشهر هي تمام الحمد ولذلك هذا التقدير تقدير الحمد ستتفرع عليه وسائل مهمة جدا منها مسألة شخص بطن المرأة إذا كانت حاملاً ماتت وفي بطنها جنين هل يجوز استخراج هذا الهنيف؟ لا يجوز إلا إذا تمت له ستة أشهر وحكم الأرض الضباء ووجوده حياً سنيده يشط, يشط. إذا كان دون ستة أشهر لا يشط كذلك في مصارفنا إذا ادعت أنها وضعت حملها قبل ستة أشهر لم يفكم والذليل على ذلك القوله تعالى والحمد هو فصاله ثلاثون شهرا فبين سبحانه أن حمد جديد وفصاله عن الرضاع يتم في خلال ثلاثين شهرا وقد دين نفس القرآن أن الرضاع في العاصر ستكون حولين كاملا والحولان 24 شهرا إذا كان الحمد مع الرضاعه التام لنصف القران يكون 30 شهرا فان نعلم انها ستدفع 24 شهرا بالرضاعه ويبقى منها سته اشهر هي لالحمل فبين القران ان سته اشهر لحمل الجنين وال24 شهرا هي لتطابه في تمام الرضاعه وهذا يدل على ان قبل الحمل هو سته اشهر إذا فدت هذا وبدأت أنها وضعت حملها فاختلف الظلمات وقال الظلمات أنظر إلى تمام الحمل وذلك بكثة أشهر ولا يسفت إلى ما دونه ومنها هي أني من قال أصفق إذا كان بعد مدة التخلق وتصويره شكم بخروجها من العدة إلى ألقى وذلك كان أصفقا وفرعوا على ذلك نساء منها أنه يستشفع الدم ويحكم لكونه آخر من دمى حكم دم النفاث ثم اختاره, اختاره بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليهم وبناء على ذلك يقولون أربعون يوما إذا تمت ودخلت الأربعين الثانية هي التي ينتقل فيها من النطفة إلى العلقة فقالوا الشمائب إذا تمت له هذه المدة و القطر بعده إلقاء ما هو بهذه الحال حكم خروجها من العدة والصحيح ما ذكرنا أنه لابد من ثمان مدة الحن التي يُحكم بخروجها من العدة فما سيعد تصويره قبار العدة هذا بالنسبة لقوله الأمثل يعني زمان, زمان الإنسان لا نفضل من كل مرأة أن تدعي خروجها من عدتها لأن هذا يحوث على الزوج جاءها فالأصل أنها إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقة ثانية وكانت مفتولا بها أقول لا الأصل من زوجها أحصبت بجائها فإذا ادعت أنها خرجت من العدة فقد حوتت على زوجها حقا وحينئذ تكون حتى ولو أيضا يتركب عليه أنه ربما عقد عليها زوج رجل آخر فعقد على امرأة في عصر صغيره فهذا يدعو العلماء رحمه الله الى ديان الحج المعتبر للحكم لخروج المرأة والقول المعتبر من المرأة إجباك تمام عزتها وخروجها لحكم الرجعين وإن ادعت انتظاء عزتها في زمن الليلة وانتظاءها فيه فإن ادعت انتظاء عزتها من طلاقها الرجيل في جمني قالت مبسطة أشهر في زوافر حم وأيضا قالت ألقى جنينها ولدت وخذلك إدعى الشهرة على الضول الذي ذكرناه في أقل الحين أو قالت إنها خرجت من حدثها وكان الطلاق قد وقع قبل ألاثة أشهر إن كانت من زوافر الأشهر فحينئذن يفهم بقولها قوله في زمن يمكن فلو العكس العكس الأمر كان في زمن لا يمكن فادع في الزوات الأشهر خرجت من عدتها بعد شهرين لم يبضل قولها لأنها قالت طلقني في أول رجل ثم جاءت في نهاية الشعبان وقلنا خرجت من عدتها هذا الزمن لا يمكن فروجها من عدتها لأن الله عز وجل بينا أن الآية الآية من الحيث والصغيرة التي نمتحد عدتها ثلاثة أشهر فإذا ادعت سهرين ودعت شهرين ونصف وعدتها ثلاثة أشهر لن يقضر طولها طبعا وكذلك أيضا لو ادعت أنها حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت وطهرت في, في أقل شهر كأن تقول في عشرين يوما هذا لا يمكن وليس بزمن إن كانت وحينئذ لا يعتدوا لقولها على هذا الوزن طبعا هناك قول ثاني يقول إنه ينظر إلى أكثر الحي ويعتد بأكثر الحي ويرزمها بهذا الأكثر وحينئذ تكون الصورة على خلاف مسألاتنا كما هو مذهب الحنقية رحمه الله لأنهم يحتاطون خاصة في مسألة حملها لزوج وخروجه على منتصفة الزوجة الأولى أو بوضع الحمل الممكن أو بوضع الحمل الممكن أي أنها مضى لها سفة أشهر أو سفة أشهر فأسهر هذا ممكن إنها تضع فيه حمل ويحكم بخروجها من هدتها بالوضع وقال تعالى أولاة الأحمال اعجبهنا أن يضعنا حملهم فإذا اتبعت إنها خرتت من هدتها وقالت حاملا ومضى على طلاقها سفة أشهر فإننا نحكم بكونها أجربية عن وقد خرجت من عدة عمان وأنفره فقولها أنفره مفهوم أنفره أنه يصدقها في زمن الإنسان ما في الإشراف لكن إذا أنفر فالقول قولها ما معنى قول قولها إذا قلت إن القول قول الزوجة معنى ذلك أن الزوج لا يقبل منه قوله إلا بذينا فدل على سبيلها وعدم صحة ما ذكرها وهذا يختلف بحسب اختلاف الدعاوة خاصة بدوات الأحنال ودوات الأسر ودوات الأقراء فالقول قولها المسألة طبعا ستع في خصومة بين زوج وزوجة فيأتي الزوج الأول ويجب أن زوجته قد عقد عليها الزوج غيره فحين عين يقول هذه المرأة لازالت في عصنك فقالت قد خرجت من عدتي ولم تراجعني أو قال مثلا راجعتك وأنت لازلت في العدة الآن فكيف تنجحي كل هذه النساء تحتاج إلى حصل وكل هذه الخصومات والنزاة تحتاج لا قطر فبين المصنف رحمه الله أننا ننظر إلى دعوة المرأة إن كانت دعوة المرأة أنها خرجت من العدة وافقت أصلا صحيحا لحيث مضى زمن يمكن أن تصدق أو يصدق فيه قولها حكمنا لأنها أجنبية وأنه لا حق للزوج إلا إذا أقام بيناها فالأصل أن العلماء رحمه ما ذكروا هذه المسائل بديان هل خرجت المرأة من العدة أو لم تخرج ما يترك عليهم من الحقوق والحكم ببطلان مكاح الثاني إذا وقع مكاح فإن المرأة في بعض الأحيان بمجرد ما تخرج من حدتها من الزوجة الأول يؤقت عليها في اليوم الثاني فإذن يقع شئ من الخصومة ويقع شئ من الدآوة وربما حصل بين الناس شرور ففصل بينهم بأن الطول طول المرأة إذا كان زمن الإنسان إذا مضى زمن يمكن أن, أن تصدق فيه دعواها يبضل قولها ويقال له أحضر البيّنة على صدق ما تقول فلو أقام البيّنة يقالك إنها إنه إنه خرجت من جدتها فلو أقام البيّنة على أنها نازلت في اسمته على صور مختلفة لدواك الأقراه ومحمد الأشهر حكم بقوله لأن البيّنة سجة قاطعة للدعاوى نعم وإن ابدأتوا الحرة بالحير في أقل من 29 يوماً ونحظة لم تسمع دعواها إذا ابدأتوا الحرة بالدوافق الحير في أقل من 29 يوماً ونحظة فإذا ابدأت هذا كان خلاف زمن الإنسان كما ذكرنا ويختم في بطلان دعواها لأن الدعوة إذا تلتدها الحك لم تقدر لو أن شخص ادعى دعوة عند القاضي من شروط الدعوة لها شروط وسيأتدانها إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء في القضاء لا يقبل كل دعوة فشرف قبول الدعوة أن تكون صادقة يعني أن نصدقها ولا يكذبها الحس لو أن شخص ادعى عند القاضي وقال أدعي أنني أملك مكة كلها أو أن يأملك المدينة كلها أو أن يكسب هذه لا, لا يصدق الحسن وتكون دعوة باطلة من أصلها الدعاوة الباطلة من أصلها لا تقبل أن لا. تقبل المرأة إذا اتبعت أنها خرطت في عدتها في زمن نايم تخرجين من عدتها تتببها الباطلة تتببها الحسن هذه الدعوة ولا تشمس وإن بدأتها فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقوضها قال رحمه الله وان بدأته فقال كنت قضت عدتي فقال كنت راجعتك وان بدأته فقال انقضت عدتي ان بدأته طبعا هذه النفذة ترجع الى نشأة من المدعي والمدعى عليه بعد ذلك لما يقول طبعا من أهل العلم نقول من قال إن المدعي كل من خالف الأصل والظاهر والعرف فإذا خالف قوله الأصل وخالف الظاهر أو خالف العرف فإنه يحكم بكون جمدعيا وطالب من أكوية الغينة ويكون خصمه مدعا عليه أكبر يكون طول قول خصمه حتى يقيم هو الدليل ولا شك أن حينما تكون مدعا أي أصلا تكون مدعيا لأن المدعا عليه الأصل أنه بريء وأن القول قوله حتى يخدف ما يخالف هذا الأصل فإذا كانت المرأة في منساء الاختلاف هنا ابهدأت فقالت خرصني من جذتين فقال كنت قدرا جعتك إذا قالت خرجت من عدة فلا شك من الزوج إذا قال كنت راجعت فيه ويسلم واليقين أنها الآن قد خرجت من العدة لكن عنده دعوة أنه راجع اختلفت من الله الله هل الذي يطالب بالقيمة من زوجه لأن الآصل أنها زوجته مدام أنه قد ازعى رفعيتها فنقض القول ويكون انكارها بصدع ان نحن قلنا المدعي من قوله يخالف الاصل او يخالف العرف او يخالف الظاهر او نكون نزعم ان ما ضابط اخر يكون المدعي هو الذي يقول حصل والمدعى عليه الذي يقول لم يحصل المدعى عليه هو الذي يقول ما وقع يمسد والمدعي الذي يسهد تنيج حال المدعي والمدعي عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد منطل نوعه يشهد وقيل من يقوله قد فان ابدعه ولن يكن لمن عليه يبدعه هنا يقول كنت راجعتك طارق ما راجعتك فبعضا يقول قول قول لأنه يسهد أصلاً مستوحداً ويكونها زوجة لذا العلماء كما درعي المصنف يقول القول فولاً زوجة لأننا الآن نحن على يقين أنها أجنبية لأن الزوج سلم أنها انتهت عدةها وأنها قد خرجت ومقتاً رجعت فحينئذ لا نشك أنها أجنبية فإذا جاءت بعي أنه راضع كانت دعواه خلاف الأصل وخلاف الضغط ومن هنا نقبل الظاهر أنها أجمدية ونرغي دعوة رفعية حتى يقيم الدليل لاحظ ويلحظ كل طالب علم أن إيش كان عندنا هنا لا يمتقن من بيننا لو قامت من بيننا عندنا إيش يعني لو أن الزوجة ادعت زوجته ولو بعد سنتين أنها خرجت من عدتها وأنها أصبح أجاء وأثبت بالشهوث أنه راجعها قبل خروجها ولو بعض فنوات فإننا نحكم بكونها زوجك إذا قامت الغين ما عندنا إشتاد أو صدقت فحينئذ من حيث الأصل أن الزوج إذا أقام الغينة وأثبت أنه راجعها رجعت إلى زوجها وأصلحت في حكم زوجها لكن الإشتاد إذا وقع الخلاف بين الزوج والزوجة أو تزوجها رجل ثاني فهل نهج النكاح الثاني ونحكم بكونه دخل على امرأة المحصنة والله عز وجل حظم المحصنات إنها زوجة للغير وليع من زوجة للغير وقد أثر بهذا الأم وعلي رضي الله عنه كما يقلي بهذا ويقضي أن هذه الزوجة الأول مطلقاً. سواء دخل بها الثاني أو لم ندخل فإذا الإشكال عندنا في هذه المسألة هل نصدق قول الزوج بناء على أنه يستخشب أصلا سابقا للخروج من العدة المصدق قول الزوجة المصنف رحمه الله وطائفا من أهل العلم إنك يقولون القول قول الزوجة مطلقا سواء بدأت أو بدأها هو بالكلام القول قول الزوجة ومن أهل العلم من قال القول قول الزوجة ومنهم من قال القول قول من سبق منهما بالدعوة ويكون من خالك هو خالق الأصل فالزوجة إذا قال راجعتك كان مدعا عليه بنفي فجأة لأن تقول ما راجعتني وإنني أجنبية أو خرجت من حدتي ولم تراجعني والعكس هو أن المرأة قال أنا أجنبية وقد خرجت ولم تراجعني فقال راجعتك يكون هو المدعي فإذا هذه الثلاثة الأوجه عند العلماء والأقوى وأشرح إن شاء الله أن القول هو قول الزوجة لأن الظاهر الآن الظاهر الثابت عندنا ويسلم أنها قد خرجت من العدة الصورة هذه يقع فيها الخلافة قد خرجت المرأة من العدة ما عندنا خلافة هل هي ولا زال في العدة أو لم تجد لو كانت خلافة هل هي من عدة أولى خرجت من عدة أولى فأخرج وزعنا إلى الأصل أنها في عدةها ويقوم موقف الزوز قويا من هذا الوجه لا حينما يكون الطرفانا متفقين على خروجها من العده وهو يدعي انه قبل خروجها قدر جاء فهناك شيء ثم الظاهر الظاهر أنه لم يراجع لانه لو راجعنا لراح لو راجعنا قام بدعي على مراجع فهذا يخلنا الى ما بالظاهر لان هناك شيء ثم الاصل وهناك شيء ثم الظاهر وهناك شيء ثم العرف فمثلا الظاهر قال لو شخصا على دعير فقال أحد مع البعير بعير وقال الثاني بعير سلاهما على البعير من نحكم لنا نقول الذي في المقدمة هو الظاهر هذا البعير لأن الظاهر من الحال أنه ما يقود البعير إلا صاحبه فنقول البعير له لو إثنان أو أثنين اختصنا في البيت أحدهما داخل البيت الثاني خارجه خارج البيت نقول قال أحد من البيت بيتي أخرج من بيتي وقال للآخر بل بيت بيتي وعس بخارج فحينئذن نحكم أن الذي بداخل البيت البيت بيتي لأن دليل الظالم يشهد لأن البيت بيتي فإذا ثبت هذا فإن الظاهر الآن أنها إجنبية وثبت عندنا كونها إجنبية فنقدم هذا الظاهر ونحكم به ونعتبرها مدعا عليها حتى يقيم الدليل والبين أنه راجع فنقول لها قول قولها قال قد خرشت من عدتك ولم تراجعني قال بل فقال القاضي ألك بينا قال ما عنده بينا يقول ليس لك إلا يمينها فإذا كنا قول قولها معنا أنها تحيح اليمين عند عد أن ندعي أن إذا قامت البينة والمدعي مطالب من بينة وحالة العموم فيه بينة والمدع عليه باليمين في عجل مدعي عن الكبير في طالب عليه بأن يحرف اليمين وتقول الله لم تراجعني بلاء على يجد أن تحرف اليمين لأنها الظاهر وتشهد بالله أنه ما راجعه لأن ما سبعته يراجعها ولا تبد عندها لدينا أنه راجع ويجوز بالمسلم أن يحرف على غلبة الظلم فما دين أن الظاهر قال على غالب ظلم أنه الظالق لو أن شخصا استلبت منه عشر ريال وغلد على ظلم أنك رددت العشر وثلاث ريال فمن حظك أن تحذف اليمين ولو قال يريد الله أنك رددت وأنك غلب الظلم يجب أن تحذف غالب الظلم ومن هنا فرع الظلماء بجواب الحذف اليمين على الظاهر أن الورقة لو شخص ادعى على ورقة أنه له على مجيثهم مئة ألف ريال نهد فقالوا ما نعجي هذا أحذرنا بينا تفدث أملك على, على مورثنا مئة ألف ريال فقال ما عندي دين ولكن يحذفوا أنتم أنه ليس في بمة أبيكم مئة ريال هل من حقي ما نحذفه؟ نعم لأن عندهم دليل الظاهر لأن الظاهر أن مورثهم لو كان في دمته شيء لأخضر ورثته ولكتب ذلك ولو فتح هذا الباب فكل شخص يبعي على مورثه على ورثه أما له على مورثه حقوقا فتؤكل أموان الناس بضافة فإذا من حقها أن تحذف على الظاهر وتقول الله ما رجعتم بلاء على أنها لم تسمع برجعته وأنها رجعة وأن ترى منه فعله يوجد الرجعة ولم تثقل البين والدليل على ثبوت رجعته فهي على يقين من انها اجتماعيه هي لها الحرج على ذا او بداها به هكذا الحب بدا يعني المصنف اختار سواء بداها, أو بدأها. يقول كل الزوجة. كل كل الزوجة. يقول بدا فضل ما يقول قول الزوج او قول الزوجه وبعض ما يقول العبره بمن بدا ما ذكرنا وهناك جراح اشار اليه ابن النووي وغله رحمه الله برحمة الراسعة وقالوا انه يقرع بينهما يقرع بين الاثنين ومن خربته القرعة لان كل منهما له اصل فجالها اصل كل منهما له دليل قد يجب ان يكون مدعي من وجهه مدعي عليهم من وجهنا اخر فنقول يقرع ذليهما بسواء شحيهنا فمن خرجته القرعة بان القول قوي لكن المصنف هذا مشى علي طائف من العلماء رحمه الله أن القول قول زوجه لا نمكن زوجه الجليل والبينا على حدق فأنكرته فقولها فأنكرته قالت ما رضعتنا فالقول قولها لما لماذا قال رحمه الله تعالى قصل إذا استوفى ما نملك من الصلاق أو ما حتى يطعها زوج وعلى بقبل ولو مراهقا قال رحمه الله إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمك شابه الله قبيلة الشيخ واجد لكم المثوبة والأجد قبيلة الشيخ سائل يقول ذكرتم حسابكم الله أن دواس الحمي يجب أن تنقضي لها ستة أشهر فأشكل عليك لو أفقبت قبل ذلك هل ننزمها بعدة دواس الحيث أو ننزمها بتلاف حيث الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى أوله وصحبه ومن ولاه أما بعد هذه النفلة مندرجة تحت نفلة عند الأولماء رحيمه الله إذا كانت المرأة على حال شكم بعدتها باعتبار حالها الذي, الذي هي فيه ثم تغير هذا الحال لفال ذلك تكون صغيرة آي ثم تحير فهل تستمر بعدة الأشهر أو بعدة الأفراء أو يجمع بينهما فجاء العلماء رحمه الله يرى أن دخول الوصف الثاني خاصة إذا كان أصلا يلغي الوصفة العظم فلو مضى لها الشهران ثم حاضط الشهر الثالث فقلت استأمت بعدة الحيث وذليل هذا القول أن الله اشترض الاعتداد بالأشهر أن تكون غير حائدة يعني أن الله في لا وبناء على ذلك بل على أن القطر أنها تعتد بالحيث فإذا كان الأصل أنها تعتد بالحيل فحينئذ إذا حكم بعدتها بالأشهر ورجعت إلى الأصل ألغي الفرق وحكم بالرجوع إلى الأصل فوجب عليها اعتداد من أول الأمر ومعنى أنها تعتد ثلاث حيظات عن قول بالحيل وثلاثة أطهار عن قول بالطول في الطول الثاني يقول يجمع لنا هنا ويخكم بإتمام العدة نظى لها شعران فتكون في الحكم من نظى لها حيضتان على قلب الحيض أو طهران على قلب بالطهر ويقول تشيغ حيضة ثالثة يقتل خروجها بالحيضة الثالثة فتأول حيضة بحيضاتها تخرج فيها من عدةها أو بأول طهر على التفصيل والانخلاف هل من عدة الحيضات بالطهر سيأتي شاء الله بيانوا هذه المسألة وخلاف رؤى العلم رحمه الله فيها وهذا المسألة أشهد المسألة التنفيق ومسألة التنفيق لبعض الصور الطويلة وراجعة لدعضها بعيد المرجوع ومسألة الرجوع إلى الأصل من ناحية أصولية أقوى أنه يرجع إلى الأصل وتستعن فيه إلا أنه في هذه المسألة أضيط والقوله التلفيقي في الصوره الاخيره التي ذكرناها الصحوه اوجه وبناء على ذلك يقع التصدي الزاد على الحلال المعروف ابن علم رحمه الله في بعض الاحوال بعض النساء في كل ذوات الخير وفجاه يطلق يطلق زوجتها ومنقطع عنها شوي. ينقطع عنها وتبقى يعني فترة طويلة لا هذا هزاء لمرض وصدمة أو شيء يحدث لها فهل تنتقل إلى ذوات الأشهر تكون بحكم الآيسة هذه المثلة أفعاد من المسائل مثل قبلها ولذلك الأمور هذه كلها مخارجة الأصل وتجذبها أكثر من أصل في بعض الحين تجذبها أصلاك في بعض الحين تجذبها ثلاثة وعلى كل الحال بمجرد مسألتنا التي وردت أنها لو حملت ثم أفقطت جديدها وأسلبت فلا أشفت أنها ترجع إلى الحيض وفعل حيضها وتعتد به أطهارها لأنه صحيح أن العبرة في من للطهر لا بالحيض فيجب أنها تعتد ثلاثة أطهار لأن الحيضة لأن الحمل لم نستكم فوجوده وعدمه على حسن سواء والله أعلى أسابكم الله فضيلة الشيء إذا راجع الزوج زوجته دون أن يكون همال إشهاد وعدم علم من الغير ثم بعد خروج المرأة من العدة أخبرها فأنكرت فعلى, ب... فعلى القول بأن القول قولها فلتكون زوجته بديانة أسابكم هذه مثلة من حيث الأصل أنها زوجته لذها ثبتت الرجع خاصة على مدى الجنائر العلماء الذين لايرون الإشهاد سطر بصحة الرجعة أما على مدى الظاهري الذين يالون أن الإشهاد شرق بصحة الرجعة لا يمكنكم زوجته الله لأنه يرون أن الإشهاد شرق وكم يقع الشرق الذي يفكن عن طريقه بصحة الرجعة الصحيح نهاد الجنائير أنه ليشجرق بصحة الرجع الإشهاد بل ليس الإشهاد الواجب كما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بن عمر أن يراجع زوجته هو لم يأمره بالإشهاد وفرق الأصير في الأمر عن الله للمقفل الموجوب إلى النجل والاستحباب وإذا خبت هذا فهي زوجته زوجته ديانة بينه وبين الله وأزندية قضاء عنه قضاءه فلو أنه وطئها ورفع إلى القاضي ويس عنده دليل على رفعتها فإنه يرجم ويقف لأنه فيه إيزاني في هذه الحالة لأنها أجنبية من فلو وطئها دون أن يكون دون أن يعقد عليها فيفكم بهم إيزان منعيبها أما لأنها بقيت ودخل بها الزوج الثاني وعقد عليها فالحكم قضاءها أنها زوجة وأنها زوجة الثانية قضاعة إنها زوجة الثانية لأننا مأمورون بالأخذ بالظاهر قال صلى الله عليه وسلم إنما مرتاً أن أخذ بالظاهر فما دام أنه قد فرط في حقه فحتى خرجت من عدتها فالله حفظ حكماً أنها زوجة القضاعة والحكم القضائي لا يؤثر في حقيقة شيئاً لا يؤثر في حقيقة أخرى الزوجة, الزوجة الثانية زوج الشرعية وهي زوجة شرعية يعني هذا لكم الظاهر ليس لما يدري لي دلعا أنه راجعا من أنت إلى ذلك لو أن رجلا هذا في حقوق المخلوقين والله جعل أحكام الله أسهل في الحق بينه وبين عباده فالرجل لو أنه جاء ودخل المسيط وهو يظن أنه متوضع والواقع أنه غير متوضع ظن أنه لا زال متوضعا وصلّى صلاة الظهر وبقي على هذا حتى بقية عمره وما تبين له أنه أهضر فصلت في هذا الذي كلبه الله على الظاهر وفذلك لو أنه شكه الخرج منه ريحه ولم يخرج فأوجب الله أعلم أن لا ينصر حتى يسمع صوتا ويجد ريحا بحديث عبد من ذلك الصحيحين فإذا صلى والواقع أنه خرج المرش شك لكنه بني الصوت ما من يجد ريحا درئ الظلمة وصح الصلاة لأن الذي تعدد به بالوضوء فاد انه صلى على والذي تعدد ما تخرج من عدتها بخروجها من عدتها وحل هذا الزوج هو الذي حكم بهذا الظاهر ولذلك الرجل لو قال لو ان رجلا قدى امراه بالzina والعياذ بالله وقد راها بعينه انها زانيه واقيم عليها الحد وجب حد, حد القذف فانه يحكم بجلده ويقسم بكونه كابب وعلاك عند الله هم الكاببون مع أن الآية على فلعن مرمى امرأة محصنة بدون ذليل أنه عند الله من الكاببين والمراد بقوله عند الله أي في حكم الله وشرقه فتلزب حقيقة لو أنه كان صادق ولو أقام ثلاثة شهود كلهم رأوها عددنا وحياة الله أو رأوه يدي كلهم شهود عدود ثلاثة رأوا الزنار والشاهدين وثبت كلهم الزنار والشهدده كلهم جردوا حتى بقى إذا لم يكن الرابط فإذا لم يكن الشاهد الرابط وهؤلاء ثلاثة عدود من المسلمين كلهم شهدوا عليه الزنار فإننا نحكم على أنها ذريئة وأنها محصنة لأن هذا هو حكم الله عزيزي وهذا شيء من العدل الإلهي الحكيم تنبيه الحكيم الخبيب سبحانه وتعالى ولا أثق بمن ثقيل ولا أحكم من حكمه وتمنى كلمه ربك صدقا وعدلا لمبدل للفساد والظلم هذا الحكم القضائي على الضرر ولذابه فتح الحدود السيد في لدوار المشاور دخول الشكوك وفتح بواب قدتهم مظلم لم يستطاع رجل لو قت باب لهذه القنون اللي يشير رجل انقطع راسه ان تعود انتقر فتح ذا بالشكور والحكم بالأدلة الضعيفة فالحكم نمع على الظاهر والظاهر مرتدت لأصول شرعية إلى وجدة حكم بالحكم الشرعي كماه وإذا تخلفت حكمنا بالأصل الذي حكم الله عز وجل به ولا شك أن هذا هو علم العدل وعلم الحكمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا منه لولا أن هدانا الله لقد جاء الرسل ربنا بالحق الله أبحانه أساد صلى الله فضيلة الشيخ بقرستان واردك توفيت أثناء ولم يخرج الجنين من بطنها ولكن لجهلها لجهل ما لفناها كما هي ولا ندري هل كان جنين حياً أو ميتاً هل علينا شيء أساد صلى الله أولا كان للغضي سؤال العلماء والرجوع إلى أهلهم وبالمناخبة أقول أي مسألة شرعية تنزل الإنسان في نفسه أو مع الناس أو مع أهله أو ولده ولا يفعل عنها ولا يستخف العلماء فإنه يتحمل إثمها وإثم كل ما يترسل على الأخطاء هذا أمر ينبغي أن يكون الإنسان من على بينه بل حتى لو استهد ووافق استهاده الشرح وعند علماء يمكن أن يسألهم ورجع فألهم بعد ما فعل الذي فعل ورجع من الذي فعله صحيح فإنه لا يزال آفنا شرحا الذي فعله صحيح بسلم من ثلث لكن كون ما يسأل العلماء سؤال العلماء ليس من أمر فهم وليس من أمر حين الله على أهل العلم أن يجيب السائل إذا فعل وأمر الله رديا من فوق سبع سموات سلوات الله وسلامه وبركاته عن من يوم الدين في أوامر مفقاء وأما الشائل فلا تنهر فالسؤال أمر مطلوب ووادب شعال الأمر الثاني لا يسأل كل أحد فوالله لم تقف على أحد تسأل إلا وقف بنيدي لا يسألك الله أول ما ينقل هل هذا أهل أن تسأل أوله فجامل نسئك أن تجامل وأنصف في دين الله وشرع الله ما شئك أن تنصف فستفقص بين يدي الله لا يجب المجاملة أن تسأل الجحام وأنصف العلماء وطويله العلم وكل الهد ودب لا تتقل الله في نفسك ولا تتقل الله في دينك ولا تتقل الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تغبر فيه فتسأل إنسان وتجز بين يدي إنسان لا يتحقى نجازين يدائي وعلى كل شخص يسأل أو إيمان أو خطيب إذا جاءه أحد يسأله وهو يعلم من نفسه أن أهل العلم لم يذكوه للخسوة عليهم يتقينه وأن يخاف الله بله وعلا وأن لا يكتب ثواده سواد الناس حوله سيغرق أمة الحمد صلى الله عليه وسلم هذا من الخديع والغش وعلينا أن ننطح لله ولكتابه ولرسوله على السلام ولعلمة المسلمين وعامةه فالنصيحة لعامة المسلمين أن نتق الله في فتاوى فليس كل أحد يسأل. بل تسأل من تستطيع أن تقل فيني يا قال الإمام الماء الشاب رضيك بمالك لكم في فيني الله لأنه ألم أن كل صغير وكبير في هذا الدين سيسأل عنه عمام الله فلا تحضر لأحد يعلم إلا إذا كان أخذ الظلم عن المال ولا تحضر لأحد يستي إلا إذا كان أخذ الفتوى أنا. نقول هذا لأن هذا الزمان كثرت في الفتوى فيه وكثر الغش انما محمد صلى الله عليه وسلم امه دين على اصوات الاسلام بالدخن واصرح ولما ويبرر ويزين للامه فليس باهل الخصوه اللي ليس عنده دين ولا ورع ولا علم ولا عقل يراهم ينم ويرضع وتسمع التكال عجيبه هنا وهناك ويشتت لامه سدرى نظر هذا امر ليس بالهين وتتسبون وهي له وهو عند الله عظيم والله من اعظم الأمة وما ظلت كمة ولا شعية في هذا الزمان بشيء في فلمة الدين مثل الحسوى خاصة في أمور العقيدة وأمور الأحكام التي يتعدد بهالناس ربهم علمسهم يبقى الله عز وجل وأن لا يفعل أي شيء في من هذا المنزل نزل فيه حتى يرجعون الزلمان ويسألهم ويرضى ويقعون نضى بدينه قال الإيمان مالك ما أستيده حتى شهدني سدعون الله أكبر على الورع والخوف من الله جلما عز نوما رضي لنفسه أن ينصد نفسه مفتيا في دين الله عبدالله حتى شهد له الأماناء العلماء الأبطياء الأبطياء أنه أهل لذلك ولذلك بورك له في ظلمه وبورك في فتوى وبورك في قوله وبورك فيما كان عليه رحمه الله ورحمه الله فلا يجوز لأحد أن يتفان هذه النموه وعلى طلاب العلم أن ينصف الناس وأن ينصفوا من الناس فإنه واحد يأتي يسأل وقل له يا أخي نصد آهل السؤال كان كانت تريد إذهب إلى فنان إذا كانت في مدينةك أو قريةك أو زلجةك رجل تلقى العنية. الأهل تقول إذهب إلى فنان هكذا كان الصحابة والتاجعون هائلة السلس وأهل الخير والصلاة لكل جمال ومكان الحيلون إلى من هو أهل الفتوى الأمر الثالث هذه المسألة مسألة دثن المرأة لبطنها في الجميل فيها الخلاف بين علماء رحمه الله من أهل العلم من قال إن المرأة إذا لم تخرج جنينها وثمت للجنين ستة أشهر ووجد الدليل على حياته فإنه يشق بطن المرأة ويستخرج الجنين منها والقول الثاني يقول إذا ماتت المرأة في بطنها جنين أو ماتت أثناء الوضع فإنه ولا يمكن إخراج الدنيا إلا البطن فإنه لا تشق بطن المرأة والقول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يشق بطن المرأة لعدة أزمة أولا أن الله أوجد علينا نقاذ إن الأنفس من التهلك فإذا تجت ببليل أو بشهادة أهل الخضرة كما في زماننا وجود الصور الإشعاعية من التي أثبت الحياة الزمين في بطن أمه فإنه لا يجوز لنا أن تسبب فيها لا فيها لأن الله أوجب علينا إنقاذ النفر المحرمة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلما توقف إنقاذها على شق البطن صار شق البطن واجبا ثاميا أن شق البطن أن الميثة المرأة الميثة تعارضت حندنا مستدتان يعني سورة المسألة سقى المسألة من حيث القواهد بعد هذا بديل أصير الشرق سقى المسألة من حيث القواهد أنه تعرّف عندنا مستدة موت الجنين ومستدة شقة البطن فوجدنا أن مستدة موت الجنين أعظم من مستدة شقة البطن لأن مستدة شقة بطن يمكن من تجد في وجودها أولا أن, أن الروح أعظم من اجلابات الجسن ولذلك لو أن شخصا وقعت الأخلى في يده مثل الموجود الآن في السكر أي نحو إذا سرع الغررين إذا سرع في قدمه وقال الأطباء إذا لم تفتع رجل يموت وجب قطعه لأن مرتبة العضو أهوى من مرتبة النفس كلها هذا الوجه الأول وجه الثاني في ترجيح في الشق البطن وجه الثاني أن مس одну شおっ يمكن تداركها بالخياسة وأن مس underlying thanineum face لن يمكن تداركها أبدا وحينئذ أو القاعدة إذا يعركوا تجمع في المس قrem تجمع على المس لا يمكن تداركها قدمت المس يمكن la على aku التي يمكن تداركها فوجد شخصه البطن ولذلك الذي تطمئن إليه النس أنه تشق البطن ويستخرج الجميل وفي هذه الحالة ينزع الجميل إلى أمكان مدعو وإلى من يمكن فإنه يجد شق الموضع ولو توسع في شق الموضع الذي يخرج منه الجميل ثم يخاطب على إخراج الجميل بطائم لهذه النفس المحرمة وأما بالنسبة لكم في هذه الحال سينزع في النفس لا على التقصير الذي ذكرناه إذا كانت هناك أدلة تدل على حياة الجنين لأنها إن قبل الطلق بيوم أو يومين أو مدة سورة وثبت أن الجنين حي أو مثلا حصلت الحركة التي كان يعرفها القدماء عصون بها الجنين من حركة الجنين وانقلالها ونحن ذلك يدل على وجود الروح في ما أعشر إليه علماء رحمه الله في هذه المثلة فالأصل أنه حي ويكون قبر الماء المرأة على هذا الوجه في شبهة بقتل الجميل والقاعدة أنه قتل الجميل للقائل حتى يموت أو تحاطي أسواب موته على هذا الوجه الذي ذكر خاصة أنه لم تكن هناك شبهة الحسوى لأنكم لا سألتم أحد يرى عدم جواب الشرق فالأشوى في هذا أنه صورة قتل بالسببية والقتل بالسببية موجب للضمان لأنكم لم تقتلوا مباشرة وإنما قتلتم تسببا وذلك أنه كان يجب طال العلماء لو أن شخص رأى غريقا وناداه وبيده حدا كان يمكن أن نلقيه له وينقذه أو مر على جائعا في مخمصة شديدة وإحتاج إلى ماء وإحتاج إلى طعام الطعام وبيده أن يسكيه الماء وامتنع كان قاتلا له بالسببية فإن قصد موته كان قاتلا بالأنب والغلاب بالله من إذا قال لا والله أنا هذا الطعام الشحف فيه عن نفسي نوع من الدخل فهذا نوع من الشبهة وليكن قتل عن ذلك قال أنا قصد قتله بالحياذ بالله وأريده أن يموت فهذا قتل عنه لأن السددية المهلية للهلاك تكون في حكم مباشرة نذلنا إلى أن هشه الحية لأن الحية هي التي قتل لكن السددية تقريبا حية أو حدثه في جريبة أسد فقتله الأسد فالمباشر لقتله الأسد والقرب السبب لكنه سبب مفضل للهلاك فالسبب المفضل للهلاك مؤسس ولذلك قالوا لو أنه ضربه على مكان يغلب على ظن القتل به وعراد به الإبلاع كان سببية مضرية إلى القتل أخذت فضم قتل العلم قد تصبح لنا رحمه الله في هذه المسائل في قتل الصيد وفي المسائل قتل في أثناء إن شاء الله ديانة أحكام السببية المباشرة في ذات الجنايات ولذلك الأشبب والأحبب هذا أنه قسل سجدية وحكم وحكم والقسل والله فهلا أحسابة من الله فضيلة الشيء إمام قام عنك الشهد الأول واتسمى قائما فلما سبح له عادة بالجلوس فانقسم أهل الملحب إلى طائفتين طائفة رجعت وطائفة اجتمرت في قيامها فأي طائفتين أقرب للصوار أحسابة من الله المشكلة أن بعض العلماء في خلاف هذه المثال الجمهور على أنه إذا استثم قائمه وشرع في حافحة لا يحدث فلو استثم قائمه وشرع ورجع وتعلم أنه جاهل تنوي مفارقة وتبقى لقيام لأنك إذا رجعت رجعت إذا حعل جائد في الطلاق لأنه حق الحقي ينزل وريس الحقي كان ترجم لم يشترى أنه قد خاص إذا كان جاهل في هذه الحالة تنمي مفارقته وتطور في حتى يقوم لا ما في نفسك تطور في حتى يقوم فإذا قامت فابعته شكليا إذا جاي تتبر للرقوع تتبرها أنت للرقوع ثلاثة من المتابعة إنما تتابقه صورة لا حقيقة ظاهر لا غاضر عما إذا كان الشخص الذي سأل هذا الشيء يرى قول من يقول يرى أن من وقف قاء من وقف ولم يجب التشهد الأول يرتع ما لم يركك وهذا قول شاهد وبعيث والمصادم لحديث عبد الله بن مالك بن يحينة رضي الله عنه عن أبيه وأمه أما النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إحدى صلاة العشي فقام لنقرق حسين فسدق له فأشار إليهم أن قوموا على حينه إذا استتمى قال لا يرجع في هذه الحالة لماذا نقول فلنه مفارقة لأنه أفضل الصلاة لأنه لما رجى زاد في الصلاة من الثمنة لأنه قد فقط عن الشاهد الجنس الشاهد فكأنه رجع إلى جنسة ليست بلازمة له فأحدث في الصلاة فعلا زايدا ومن هنا قالوا أنه خلاف تهاجئه وتنه مفارقة ومنها للعلم من طال في هذه المسألة لما كان فيها شبهة الخلاف تنوي إذا كان فيها شبهة الخلاف وكان طالب علم وتظن أنه يقول بهذا القول أو يقول بقول من يرى أن الفاتح أن الشروط بالفاتحة اللي هو يقولون مجرد القيام لا يفهم بل لابد أن حتى يكون قد شرع في الركن في والصحيح أن العبرة بالوقوف لأنه برق الركن القيام وليس شرط له شراءة لكن علم القول الثاني لو كان الانسان يرى انه لا بد ان يقرأ الفاتحه في هذه الحاله من أهل العلم من قال يجب ذلك وجود لانه يفعل فعلا مشروعا في حقه فتجب عليه المتابعه لان المتابعه بالافعال الظاهره واجبه الواجبه ومن هنا وجب عليه القنوط اذا قرر الشافعي وأنت لا ثلاث القنوط لانه يراه واجبا فينقلب واجب بشكه المتابعه والمتابعة للإيمان خلاف من الهدث واجبة في الواجبات ولازمة في الأركان فحينئذ يجب عليك العجوز هذا على مذهب صحيح وقوي أنه إذا كان يرى أنه لابد من فراءة الفاتحة وراجع وكان طالد علم فإنك ترجع معنا لأن المتابعة في الأفعال الواجبة وواجبة ولو خالف وملهنه فهذا عرض قرر الله وأنهلت المذاهب على الخلافين فضرهم فقال خنفية الإمام العابدين في خاشيتي وكذلك صاحب حسي القدير الحمام من همام رحمه الله وكذلك قرره من أمة المالكية رحمه الله في راح حليث كالحطار وغيره وعليش وأيضا قرره من قطاع الشافية الإمام النوري خاصة في الروضة أشار إلى أن الاقتباد المحالف في الغروع يذهل المتابعة وقرره من أمة الحنابلة المقدامة رحمه الله بالمغني على أنه يجب عليك المتابعة والواجبات ولو كنت لا ترى وجودها لكن لما كانت واجبة عليه صارت واجبة لك بحكم الاتباح والاعتمام وقوله عليه الصلاة والصحيحين إنما جعل الإمام لي به فإذا تبر فتبر وإذا ركع فارسع وإذا رفع فارسع لا قال الله اللهم نحن فقولوا ربنا ولك حن شرك بين الأفكام والواجبات فأمر بالمتابعة في الأرشعات بقوله تبر أي في لا إذا تذبر أي تكبيرة الإحرام إذا رفع إذا رفع ثم قال في الواجبات إذا قاد سمع الله من الحمد فقولوا ربنا ولكن الحمد فدل على أن الإجزام بالمتابعة للإمام واجب في واجبات والأرخام لأن الحديث في الصلع وقوله فإذا تذبر تفصيل لقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وتفصيل لهذا الأصل وإذا ثبت هذا فإنه إذا كان الإمام يرى القيام يرى مجرد القيام لا يكفي ترجع معدف وترجع معدف إذا كان عندك شبهة وبقيك واقفا حتى تنتهي عن احتخاذ المفاعل هذا الجهد ثم قام ورجع إلى إخيار في الأفضل والأكثر يحتمون مفارقة ودوجود العذر وتتابعه في الصورة ولا تتابعه في الباطن احتياطا وخروجا من افتعاد عن سوى الموجب المساد الله تعالى فضيلة الشيخ سائل يقول هناك مجد يراب توفيعته فأضيفت إلى أصل أرضه أراضي مجاورة الله ثم هدم هذا المجد ولما أعيد تخصيصه جعل الموجب القديم للمجد دورات للمياه فما حكم ذلك علما بأنه يمكن الآن قبل إثمام الجناء بعادة النظر في الخرائط أسابق الله الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إما دعي أولا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز هدم أي مفجد إلا إذا وجد مدرع شرعي يختضي جواز الهدم من المقابرات خشيت طبعا سقوط المسجد كليا تهدموا وتهدكوا بكيف يخشى انه يسقط على المسلين اما لو كان فقفه فقط الذي يخشى يجدد الفقف فقط هذه اوقات واموال المحبزة واهلها بنوها يردون ثوابها ومن مجرد ما بني المسجد اصلح المسجد وبناؤه وما فيه لله الا وجد لا يجب لأحد أن يقدم على التطرق فيه بإحجاز شيء أو تغيير شيء إلا بحكم الشرعي وإذن الشرعي هذا أمر تساهم في الناس ومثلا توفعة النسجد تحتاج إلى نظر وليس كل شيء يوسع وليس كل شيء يهدم ويبدأ في بناء المساجد وتوسع حتى تكون لإنسان على حساب حسن لغيره من, من هو أصف وأحف هناك حق من السابق الذي كان المسجد أولا أحق ولا يجز أحدا يهدي بنائه ولا أن يسهد الأجر عليه لأن إذا بنيت المسجد وأصلحته وذقي طالح لأن يصلى فيه فإنه يبقى على حالته إلى أن شاء الله عز وجل أن ينهدي عن يشار هدمه أما أن كل شخص يأتي إلى مسجد ندري وبعض المساجد مسلحة مغنية ما فيها أي شيء ولكن يريد أن نذيها على بناء حديثا أو نريد أن نجملها أو نريد أن نكمدلها هذا لا يجوز لا يرضى الله عز وجل فيه ولا يضافه رسوله ولا يضافه ألمة الإسلام ولا يستطيع أحدناه العلم للأمواف والأحيان من يعرف أسلأه العلم في الأوقاف الأوقاف لا يجوز اتلاعب فيها الشخص إذا أوقف مجهما خرض منه أتى طاحب الأرض لا يفتح أن يستطيع فيها لأنه خرض عن ملكية لله وأن المساجد لله المسجد إذا أوقف خرج عن المسجد صاحبه فهذا أمر ينبغي أن يعلم لا يجد هدم المساجد إلا بإذن شرعي وبفتوى شرعية ذيك هدم هذا المسجد ثانيا توسعة المسجد عند العلماء تفصيل أن ما جاز لخادي يقدر بقدرها إذا كان المسجد يمكن توسعته مع بقاء القديم ويطرك القديم كما هو ويوسح تفتح جوانبه الشردية جوانبه الغربية. يفتح جائده المؤخر يوسع ويبقى القبيل كما هو ما يتلاعب في عمال الناس لأن هذا إسعار هذا بدأ ومن حلما تساعد تباهد النساج فإذا كان التباهد النساج مضمومي شرعا والمضالغة في تجويقها وفي مضمومة الشرعا فكيف تهدم من النساج من أجل هذا المضموم شرعا هذا أمر ينضغي نور الثبث في هذا الجهل والجرء على تحديد المعدل دون الرجوع الى اهل العلم وقلما تجد ان علم تحديد اهل, أهل من هذه الأمور ولذلك ينبغي على كل مهندس يخطط لتاج ان يسأل اهل العلم وان يرجع الى العلم قبل ان يرهن بين يديه لا بتعلم الفني بأمر شرعي يحكم عليه خطوه والسؤال ينبغي ان يرجع الى الطبيب عليه يرجع الى اهل العلم قبل ان يقوم باي عمليه جراحيه يسأل هل تجيب الشريعة هذا العمل أو لا؟ والمهندس قبل أن يقوم بتخطيط شيئا يسأل ما هي الرسول الشرية فالأصل الشرعي بهذا أنه لو احتيت إلى الزيادة والتوسعة المنبضي لبقاء الضقاء القديم ودورات الله ما في الحال في القديم ولا يحل في القديم ولا يجي الشرع ولو فعلت يهدم ويرجع نفس إلى ما لا حام لأن صاحبه أوقف هذه الأرض لخباره ما أوقف هذا قضاء الحاجات ولو أن القديم قلنا بيتا للإمام يهدع ليسا لحقا لحقا عن ابن لأن صاحبه أوقفه أرضا للصلاة ما أوقفه بيتا للإمام ولا مسكة للإمام ولا للمعلم هذه أمور يغطى في مصادرها ويغطى الانتباه لأن هذه الأشياء يغطى ترتيبها مع عالم ويغطى ويعرف الأسول الشرعية الشيء الثاني أن هذا المسجد القديم أحق من الجديد والله يقول لنفسد قسش على التقوى من أول يوم أحقوا عن تقوم فيه فصاحب المسجد القديم والأرض القديمة أولى بالعبادة لأرض الجديدة ولذلك تنهر في السلف وإنة العلم على أنه لو تعارض عند المسجدان أحدهما قديم والآخر جديد فالأفضل أن تصلش القديم لأن القديم صلى الله عليه وسلم على حقية وعليه لن تصلش على التقوى من الأول يوم حق أن تقوم عليه فلذلك لا ينبغي اتلاعه في هذه الأمور ولا ينبغي تساهم إحجاز المثابة ومناء المثابة الآن تجد مسجداً صغيراً يصلي في أهل القرية الجمعة ثم تفاجأ بشخص يأتي ويبني مسجداً آخر بجواره هذا جهل من الذي أبني لغو عن يبنيه؟ من الذي أبتاه هذا من بضل رجوع العلم ووضع الأمور في مصابه هذه أمور فيها حقوق شرقية عن العلم كلمة بهذا وهم حقاً يرجع إليهم كما أن المهندس يبني عمارة كذلك الأرض لا يمكن أن فرض فيها والحقوق التي تشاهل فيها أهلها وذلوها لوجه الله عز كم إن ليس شاهدها أهلها بذلوها لوجه الله وأوقفوها لوجه الله أموات يستضعون ثوابها في قبولهم وقد أوقفهم مساجداً ينتظرون ثوابها يأتي من يجر على هذا المسيس ثم يدعو دوراً فيها هذا الأمر كله باضل ويعاد الأمر إلى ما شامله ويقال من يريداً يوسعه يوسع مع إطراء القديم الأرض القديمة تبقى أرضاً للعبادة يريد أن يبني سفن الإمام جزار الله خير يريد أن يبني سفن مؤذن جزار الله خير لكن ليس على حساب حقوق الآخرين كذلك ننبه على أنه مذا حد الأرض المسجد الآن بكامله يصل له لو جاعدنا من المسجد وقالنا رجاء ماذا حاجزنا على المسجد أبداً فاحز المسجد ما أعضب عنه المسجد ولا أوقفه المسجد أو أوقفه مسجد للصلاة فينظر إذا كان هذا يضيقه الصلاة وإنه النصاطي يمنعه ويبقى على الأصل يبقى أرضا ونبقى ونقوله من يريد من المكتبات يعني الله خيرا أرضت إلى المسجد قطعة أرض تكون مكتبها أو المكتبات من المنطقة هذه عن المسجد أما أن يأتي إلى أرض أوقفها وفدلها وصاحبها بصلاة تبقى مكتبها. لا يغير في الأوقاح ولا تبدل إلا وفق أشول شرعية محددة مرتبة وقد تقدم ديانا أستاذ الوقت على المهندسين أن يبتقوا الله عز وجل وعلى كل من له علاقة بهذه الأمور أن يبتقي الله عز وجل وأن لا يغير ولا يغدل لأن تبديل الأوقاف تبديل لشرع الله عز وجل وتغيير لشرع الله الوقف ما فيه ووقفاً إلا للتحديد ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام بطحيح في حديث عمر رضي الله عنه عن ابن عمر لما روا عن أبيه قال إني أطبت أرضاً بخريبة هي أحب ما لي إليه من قال هو أنفس سعيدي منه فماذا تأمرني فيه؟ قال عشق تحدثت أصلها فبين أن الوقت محدث لا يجوز صرفه عن هذا الحدث وذلك فيه توقفه بشكل أحداثه لأنه خلاص موقفت تبقى محبوسة الهلمة فهذا أمر ينبغي التنبه له والتناصر فيه وتذكر الناس بالله عز وجل حتى لا يسئوا إلى غيرهم من الإنسان يريد الحسن فيطح للصية والشد في هذا الجهد وكم وقد قال الله عز وجل في وجوهن وما إذن عاملة الناصدة تصلى ناما الحامل فيعامل ناصدة ومر بالخطاب لما نظر إلى النصران فيصمع فيه بكى قيل يا ابن الخطاب أترق للنصران قال لا لله وما هذا الله إني نظرت إليها ذكرت وقال الله عز وجل حاملة الناصدة تصلى ناما الحامل إذا هذا الشخص قد يأتي يأتي, يأتي المشجد ويسيء إلى أخيه ويتعالي دوراً صنيعاً أعوذ بالله هذا لا يجب وعليكم النصيحة بهذا المهندس الذي قام بهذا الشيء وينصح كل من يقوم بهذه الأشياء أن يرجع إلى العنس ما يتصل بالمساجد ونحيها فأسأل الله العظيم أن يورفق الجميع الناس يحبه ويرضاه والله إباده علي أسابق الله صغيرة الشيء هل اتنام الحجر الأسوج وتقديله مشروعاً في غير الطوار فعم هذه المسألة نص طائفنا عن العلم على أنه يجوز أن نقبل الحجر وأن يستنى في غير الطواف لما في الحديث الصحيح. الصحيح في بواية أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاق في حجة الوجاء صلى رفع في ثم شرد من زنزم ثم نضى إلى الحجر وقبله ثم نضى إلى الصفا والمرض فتقبيله بعد شرد الزنزم بعد أن تطال الطواف لأنه طاق صلى رفع في ثم شرد زنزم فلما وقع الشرب, الشرب أجندي لأنه وصلت فاطئة أجندي لأنه لو قبل بعد ركحتي الطواف ومن هنا كان بعض الغلماء يقول عديد من هذا الحديث لما فيه من هذا النعنى الزقيل لأنه لو قبل بعد ركحتي الطواف لطوافها مع أحد أنها متصلة لأن ركحتي الطواف متصلة لكن نظر ذهب وشرف جندا فقطع بشيء أجندي لأن الأكل والشرب يخطأ ولذلك قالوا من جمع دين الصلافين في الظهر والحسر والمغرب والإشاء فلا يجب أن يتعشى أو يتغدى بين الظهور العطر ولا يتعشى بين المغرب والعشاء لأنه أجمد يعني في الصلاة يكون الجمع جمعا متفقا على الآن وافقا للأفر وعلى كل حال فإنه يصح ليدود المقدم الإنسان الحجر ولو لم يكن طائفا لأن المراد تعليم الحجر في الحدود الشرعية وهذا التعظيم وتعظيم الشعائل لله عز وجل ولذلك قبله عليه الصلاة والصلاة وكان إذا وضع يده عليه قبلها في الحديث الصحيح عنه عن ابن رضي الله عنه ما هو غيره فهذا كله بفضل الحجر ولما خصه الله عز وجل به وقد جاء في أنه من الجنة وأنه من يواقيت الجنة وانه من في ألغابه في رواية في كمه وغيره وقد حكنا غير واحد من الرلماء رحمه الله هذا الحديث فإشار الإمام السنبي إلى أنه خابساً على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه